قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورجله وجهاد في سبيله فترضصوا حتى يأتي الله بأمر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ